إن <تصفيق> đâm مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلمون ما ظلمهم الله ولا كن يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تاخذوا بالثم من دونكم لا يألونكم خبالا واجدوا ما عندتم وان قُلِ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَاةٍ Mm-mm. Oh. قل موتوا بغيركم إن هم وإن تصبكم سيئة يفرحون وَإِذْ غَدَتْ تَمِنْ أَن لِكَتُبَهُ وَيُؤْمِنُ بِما قَائِدَ